الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استوى استوى يقيم صفوفكم وتراصوا الله اكبر الله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 Sondanks het leven والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير منون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عم صلاة ساهون الذين هم يغاءون ويمنعون اللَّهُ أَلَلَّهُ أكبر سمع أَلَلَّهُ الله أَلَلَّهُ أَلَلَّهُ أَلَلَّهُ أَلَلَّهُ أَلَلَّهُ الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولد الحمد.